صرايا دولتي هيا عيد مجدنا حي هيا ودي تجمهتنا عليها ماتها هيا صرايا دولتي هيا عيد مجدنا حي حي ودي تجمهتنا عليها ماتها هيا ابيدي كل طاغوت واوليناكي شيئا وان انتطفي جندا فريا فسمو نروكي شيء وين تلقى في جند خذ ينفسه ايا صايا دولتي هيا عيدي مجدنا حي حي انتج همتنا على هاماتها هيا هيا هي دي تجومتنا على هاماتها هيا ولا لا ترحمين نجسا ويلوي لسانه عليا يقوم الليل يسهر يملا يومه غيا ولا لا ترحمين نجسا ويلوي يقوم الليل يسهر يملا يومه غيا ويملا يومه غيا صرايا فعيدي مجدنا حيا وردي تاج أمتنا على هاماتها هيا صرايا دولتي هيا فعيدي مجدنا حيا وردي تاج أمتنا على هيا رجال الدولة كانوا وما زالوا لنا خيا فحي الله خرصانا ببغداد الأولى حيال الدوله كانوا وما زالوا لنا خي خي الله فوسنا بعباد الادلاهيه حيال الدوله كانوا وما زالوا لنا خي خي الله فوسنا بعباد الادلاهيه ببغداد الاولى حيه ببغداد الاولى حيه صايا الدوله هيا اعيدي مجدنا حيه حي تتجه همتنا عليها ماتها هيا صغايا دولتي هيا عيد مجدنا حي حي تتجه همتنا عليها ماتها هيا حي الله شجعانا بسور دمشقنا حي فهذه صفة الابطال تقويض لنا طيا حي الله شجعانا بسوي دمشقينا حيه فهادي صفه الابطال تطويذ لنا طيا حي الله شجعانا بسوي دمشقينا حيه فهادي صفه الابطال تطويذ لنا حي الله شجعانا بسوي دمشقينا حيه فهادي صفه الابطال تطويذ لنا طيا تطويذ لنا طيا تطويذ لنا طيا